كان هناك حدث جلل كان بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الحدث أن الصحابة الكرام اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وكان الذين اجتمعوا رهطا من الأنصار الأنصار اجتمع أشرافهم في سقيفة بني ساعدة وبني ساعدة ينتسب إليهم الصحابة الكبار ومنهم سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه واقترح أحدهم أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير هذا اقتراحهم وحدث هناك نزاع شديد في مسألة من يلي الامر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد من عدة مسائل المسألة الأولى أن نزاع الصحابة وقبل ذلك اجتماع الصحابة لاختيار الخليفة لم يكن نزاعا سياسيا ولم يكن نزاعا على حكم كما يقول المغربون والمستشرقون والذين يلفون في فلكهم فحاشا أن تكون الدنيا نازعة في قلوب الصحابة وحاش أن تصدر أفعالهم مجتمعة عن تعلق بالدنيا وإنما ودي المسألة الثانية وإنما كان اجتماع الصحابه حتى لا يشغور مكان الرئاسة من شاغل حتى لا يكون مكان الرئاسة شاغرا اي فارغا يعني لابد ان يوجد رئيس للمسلمين ودي المسألة الثانيه ما الذي يدفعنا الى ذلك الامر ما الذي يدفعنا الى ذلك الامر ان الصدور لابد ان تكون سالمه جهه الصحابه فهم أعظم الناس وأفضل الناس وأعلى الناس ديانة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم أمنة الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاجماع المسلمين على سلامة الصدر تجاه الصحابه وأن الله تعالى رضي عنهم ووهبهم من اسباب الايمان ولييقين ما به رضوا عن ربهم سبحانه اذا اول مساله الصحابه عدول رضي الله تعالى عنهم لا يجتمعون على ضلاله ولا تهيجهم الدنيا وانما يجتمعون على هدف يقصدون به رضوان الله المقدمة الثانيه أن ذلك الهدف ألا يبقى المسلمون من غير رئيس؟ ألا يبقى المسلمون من غير رئيس؟ لو قرأتم في كافه التفسير، هذا التفسير من كثير تفسير القرطبي أي تفسير، وقرأ تفسير قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الأرض خليفة، ستجد أن المفسرين يسوقون أقوال أهل العلم في مشروعية نصب الخليفة في مشروعية نصب الخليفة وأن الإجماع يكاد أن يكون منعقدا إلا إن لم ينعقد أنه لا بد للمسلمين أن يكون لهم خليف طالما هناك طائفة من المسلمين حوتهم أرض حوتهم أرض لابد أن يوجد لهم خليف خليف أي رئيس للمسلمين وليس المقصود بالخليفة هنا خليفة الله في أرضه كما يظن، فهذا مصطلح معود ولكن المقصود بالخليفة خليفة فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعل فالخليفة هو الذي يخلف غيره ويخلفه غيره إذن أنا خليفة لوالدي وولدي خليفة لي ونحن جيل الأبناء خلائف في الأرض من بعد آبائنا وأجدادنا وجيل الأبناء وأبنائهم خلائف لمن أتى بعدهم وهكذا دولي قال تعالى وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض أي يخلف بعضكم بعضا ولا هناك مانع أن يكون المقصود أن بني آدم كانوا خلائف في الأرض من بعد ناس عمروها قبل الإنسان لعلهم الجن ويدل على ذلك الحوار وكلام الملائكه لله عز وجل أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إذا لا يصح أن يعيش المسلمون من غير خليفة ولا بد أن يجتمع أمر المسلمين على خليفة فالخليفة هو الرئيس الأعلى للمسلمين الرئيس الأعلى للمسلمين تتعلق به أرواحهم ومهجهم وتتحد به أقطارهم وديارهم كلمته نافذة وسلطانه ماض ولذلك هذا السلطان يرج عروش الكفار والمشركين وكان من أعظم ما اجتهد فيه الكفار المستخربون لديارنا القضاء على الخلافة الإسلامية القضاء على الخلافة الإسلامية في مسرحية هزلية لم يرى التاريخ مثلها قط مسرحية كمال أتاترك دي مسرحية هزلية لم يرى التاريخ مثلها قط يجي جند صغير من قاع الجيش يلي قيادة الجيش وينهزم أمامه جيش الحلفاء حتى يدخل بعد ذلك البلاد فاتحا ومنتصرا وينعمون عليه بلقب الغازي يعني المجاهد في سبيل الله ويصير صاحب الكلمة النافذة في الدولة التركية ثم بعد ذلك ينحي الخليفة جانبا ويبدأ انتقال البلاد من السلطة الدينية والخلافة الإسلامية إلى دولة علمانية لم يرى تاريخ تركيا مثلها قط مسرحية خطيرة جدا إذا الخليفة لابد منه ولعظم مقام الخليفة لأنه الذي يصلب المسلمين وهو الذي يجاهد الكفار وهو الذي يحمي ثغور المسلمين وكلمة نافذه وسلطانه ما يجيش الجيوش ويفيء الفي ويقيم الحدود ويرعى الديار ويحمي البيضة ويرفع الملة ده كله من سلطات من الخليفه طب هل ينفع ان هذا المقام يكون شاغرا يكون فضي مات النبي عليه الصلاة والسلام ينفع المقام ده يكون فضي من فعش فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل بعد ويجتمع الصحابه لاختيار مين لاختيار من الخليفه هل معنى ذلك ان الصحابه كانوا يتمنون موت النبي عليه الصلاه والسلام أو أن موت النبي عليه الصلاه والسلام كان حدثا لم يؤلمهم ولم يشدهم ولم يرعوا له ابدا لا ولكن الصحابه كانوا يجعلون الاهتمام بالاولى فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات إذا مقامه لا بد أن يكون إيه؟ قائما مقامه مقام الرئاسة الشرعية والمدنية لا بد أن يكون قائما يعني افترضنا دلوقتي واحد زنا في فترة موت النبي صلى الله عليه وسلم من له على الحد من عرفش ما ليسنا خليفة إما مين مين افترضنا مثلا ان الروم جهزوا أنفسهم ونعلوا خيلهم يريدون غزو المدينة من الذي سأخذ قرار إنشاء الجيش الإسلام لرد الجيوش الرومانية من نأخذ هذا القرار من هو والمسلمون الأعداء يتربصون بهم وحدود الدولة ملتهبة إن في بلاد فارس وإن في بلاد الشام حدود ملتهبة والأعراب حديث عهد بإسلام وصدورهم مغرة اذا في, في, في ظل هذه الأشياء كان لابد أن يوجد خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انشغال الصحابة باختيار الخليفة ليس معنى ذلك أنهم منشغلون بأمور السياسه وليس معنى ذلك أنهم منشغلون بالدنيا على حساب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لما يعلمونه من خطر هذا المقام وعظيم شأنه طيب كان الأول الكلام أن يكون الأمير من الأنصار وبعدين نزل الكلام يأمير منا وأمير منكم وبعدين نزل الكلام إلى أن وصل أبو بكر رضي الله تعالى عليه وكان معه عمر وأبو عبيده ابن الجراح رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخلافة في قريش. لما سمعوا كلام أبو بكر، إن الخلافة في قريش حصل زعمة. كانت هذه العاصمة من القاصمة. إذا القاصمة تنازعهم في اختيار الخليفة. بس ما كانش يعرفوا هذا النص لم يعلموا هذا النص ولكن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الخلافة في قريش إذا ليست فيه الأنصار ولكن الأنصار الوزراء إذا الخلفاء المهاجرون والأنصار الوزراء تطامنت رؤوس الأنصار وهدأت نفوسهم وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه مختارين غير مجبورين وكان ذلك خيرا وبركة عظيمة وليس هذا هو المقام الوحيد الذي عصم الله تعالى به الأمة بأبي بكر ولن أقول مقام حروب الردة ولا الفدوح ولكن مقام آخر حدث فيه النزاع قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام أين يقبر النبي؟ أين يقبر النبي؟ حدث هناك نزاع بين الصحابة في المكان الذي يدفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الذي رفع هذا النزاع؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه حيث أخبرهم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فدفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أبو بكر جعله الله تعالى أمنة للصحابه والصحابة أمانة للأمة فهم خير الناس انفسا جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء ومن جملة الذين بايعوا ابا بكر في هذا اليوم أو في اليوم الذي يتلوه من أخواني علي رضي الله تعالى عنه إذا البيع الخاصة بايعها علي لأبي بكر في هذا اليوم أو في اليوم الذي يتلوه هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام وصية خاصة لأهل بيته لا لقد سئل علي رضي الله تعالى عنه في ذلك في حديث أبي جحيفة هل ترك لكم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأن بعض الناس ربما يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك خصيصة لآله لفاطمة رضي الله تعالى عنها ولزوجها ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه فقال علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبه وبرأ النسمة ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام إلا كتاب الله وفهما يؤتيه الله عبدا من عباده يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة صحيفة معلقة في سيف أو في جراب سيف فسئل وما في هذه الصحيفة قال فيها العقل وفكاك الأسير وأن يقتل مسلم بكافر العقل وفكاك الأسير الأسير الألف واللام هنا للعهد أي الأسير المسلم لسنا مضطرين أن نجتهد في فكاك أسر الكفار ولكن إذا وجد أسير مسلم في أي مكان على وجه الأرض يجب على كافه الأمة الإسلامية أن تجتهد لفكاك هذا الأسير فكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر إذا لو كافر قتل مسلم نقتل الكافر طيب لو مسلم قتل كافر لا يقتل هذا المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعل عليه ودم المسلم عند الله تعالى أغلى وأعز من بيت الله الحرام فكيف نزهق هذا الدم الشريف في مقابل دم أبى إلا أن يكفر بالله هذا طبعا شتان شتان وايضا في الصحيحين أن عليا رضي الله تعالى عنه خطب فقال من زعم أن عندنا شيء شيئا نقرأه ليس في كتاب الله عز وجل وهذه الصحيف الصحيفة التي معلقة في السيف وفيها وهذا خبر آخر وفيها أسنان الإبري وأشياء من الجراحات فقد كذب فقد كذب إذا لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام وصية لعلي كما يقول الرافض الخبثاء عليهم لعائن الله يوم الدين وفيها, وفيها يعني في هذه الخبة العصماء التي خطباها علي رضي الله تعالى عنه وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم سمى اجزاء كثيرة منها وأشار إلى أن بعض منها موجود في هذه الصحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلا ثور المدينة حرم ما بين عير إلا ثور يعني كل ما في المدينة حرم حرم أي لا يجوز أن يحدث فيها محدث أو يؤوى فيها محدث إلا ثور إلا ثور مكان يسمى بثور من أحدث فيها حدثا أي بذعة أو آوى أي حم محدثا أي مبتدعا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا ومن دعا إلى غير أبي مسألة مهمة جدا كل نساء النصارى لا ينسبن إلى أبائهم وإنما ينسبن إلى أزواجهن ينسبن إلى أزواجهن وهذا بخلاف الإسلام الإسلام فاطمة بنت فلان بنت أبوها فلانة بنت فلان بنت أبوها لكن نسبة النساء الغير غير آبائهم هذا تشبهم بالإثرينج ومستحل ذلك كافر والعياذ بالله قال الله ادعوهم لآبائهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من الدعي إلى غير أبيه فقد كفر من إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير والية الوالي ال ال ال ال هو الذي يدخل في طاعته سواء كان رئيس قبيلة أو كان في قبيلة فعليه لعنة الله والملائكه والناس أجمعين لا يقبل الله يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم فمن أخفر مسلما فمن أخفر مسلما أي رد ذمته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيمة صرفا والعدل مثال تطبيقي على ذلك عندما دخل المسلمون مكة وقد أزهق النبي عليه الصلاة والسلام دماء نفر واحد من الذين أباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم دخل في جوار أم هانة دخل في جوار أمها طيب. فدخل عليها علي رضي الله تعالى عنها فأراد أن يقتل ذلك الرجل فقالت له يا علي لقد اجرته فقال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه. فقالت والله لن تنال منه حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهان يا إلهي يعني معنى ذلك إن لو في هناك رجل إمام المسلمين أهدر دمه وأتت امرأة مسلمة فحمت هذا الرجل لا ينبغي لأحد أن يقتله نعم هذا في دولة الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم يسعى بها أدناهم يعني أقل مسلم يمكن أن يدخل أحد في جواره ويدخل أحدا في جواره يعني لو حتى عبد مسلم وواحد دخل في جواره يجوز ذلك الجوار إذن هذا موجود في الإسلام ليس في غيره من الملل والنحل وهذا الحديث الذي سبق ذكره يرد على الرافضة والكلام الآتي هذا هو كلام ابن كثير رضي الله تعالى عنه فانقله بنصه لنفاسته وهذا الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله تعالى عنه يرد على فرقه الرافضة في زعمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة إلى علي ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة ما كانش حد من الصحابة رد ذلك الأمر فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه لا يمكن لأولئي الصحابة الذين بلغوا القدم العليا في الدين أن يردوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون إخوتي حادثه أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما أنفذه بعث أسامة تعلمون هذه القصة عندما أنفذ بعثة وسامة وسياتي هذا بتفصيل إن شاء الله قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا من شباب المسلمين كل الرجال في المدينة طلعوا في هذا الجيش وكان منهم أكابر الصحاب فلما بلغوا ظاهر المدينة أتاهم اشتداد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج هذا الجيش توفي النبي عليه الصلاة والسلام والجيش لم يتحرك وولي الأمر. وولي الأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل أبو بكر ارتد من ارتد وكفر من كفر ما الذي فعله أبو بكر هل أنفذ بعث أسامة أم ارجاه واستعمل الجيش في قتال المرتدين ماذا فعل أوسام طلع الجيش ولا استخدم هذا الجيش في قتال المرتدين بعض الصحابة استشار أو أشار على ابي بكر أن يتقوى بهذا الجيش في قتال المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين ما لأنفذت بعث وسام لو الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث وقال ما كان ينبغي لابن ابي قحافه أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أبو بكر اللي العرب كلهم انقضوا عليه وتغيروا عليه في هذا الوقت يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل جيش اسامه ويقول ما ينبغي لي ان احل عقده عقدها رسول الله إذا هذه شخصيه وهذا الفهم لو النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بالخلافه لعلي كان عمل ايه كان عمل ايه يا اخواني كان اخذها لعلي ولا كان أعطاها لعلي كان اعطاها لعلي يقول ابن كثير عليه رحمة الله ومن ظن بالصحابه رضي الله تعالى عليهم ذلك أي غصب الخلافه من علي فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معادات النبي صلى الله عليه وسلم ومضادتهم في حكمه ونصبه نصبه أي نصبه الخليفه من بعده ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام المدام أي الخمر ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نص فلم يكن يحتج به على الصحابة على إثبات إمارتي عليهم وإمامتي لهم فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز يعقول افترضنه نص في أن يكون خليفة فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز والعاجز لا يصلح الإمارة وإن كان يقدر معه نص أن يكون خليفة ولم يفعله فهو خائن والخائن الفاسق مسلوب معزول عن الإمارة وان لم يعلم بوجود النص يعني هناك نص بس ما عرفه فهو جاهل ثم وقد عرفه وعلمه من بعده يعني هذا محال لأنه لو كان موجود وعرف من بعده فهذا محال وافتراء وجهل وضلال إلى ان قال عليه رحمة الله عياذا بالله مما هم فيه من التخبط والفذلان والتخبيط والكفران وملاذا بالله بالتمسك بالسنة والقرآن والوفاة على الإسلام والإيمان والموافاة على الثبات والإيقان وتفقيد الميزان والنجاة من النيران والفوز بالجنان إنه كريم منان رحيم رحمن هذا بتمامه من البداية والنهاية لابن كثير ان عقد الأمر على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبايع له الصحابة وكان من جملة من بايع علي رضي الله تعالى عنه وحاشا أن يكون لعلي النص من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصب خليفة ويجحده الصحابة لأنهم أعظم ديانة من أن يفعلوا ذلك وهب أن هناك نصا في ذلك فلما لم يقم به علي رضي الله تعالى عنه والتفصيل ما سمعتم في هذا التوقيت كان هناك ضائفة من الصحابة يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجرد من ثوبه كما يفعل بسار الناس لم يجرد من ثوبه بل غسل, وعليه قميصه بل غسل وعليه قميصه يصبون الماء من فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم وقام على غسله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وابن عمه علي والفضل ابن العباس الفضل ابن عمه والفضل ابن العباس وقثم ابن العباس ابن عم أيضا وقثم بهذا الضبط قثم ابن العباس رضي الله تعالى عنه والقثم في اللغة هو مجتمع الخلق مجتمع الخلق وقيل هو المعطاء وقيل هو البطيء في حركته لسعة بطنه هذه كلها أقوال والقولان الأولان لعلهما أولى لعلهما أولى وقثم ابن العباس وأسامة ابن زيد وصالح مولاه وأوس ابن خولي الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عن الجميع ثم كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية والسحولية أي رقيقة الثوب السحولي أي الرقيق كما في البخاري وغيره ثم أدخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه جماعات فصلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان طبعا هناك الاف من الناس صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخلوا عليه جماعات الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم لوحد النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة تكرار الصلاة على الميت هذا أمر ليس به بأس وهناك فارق بين ذلك وبين صلاه الغائب هم لم يصلون على غائب وإنما يصلون على ماذا؟ على حاضر يصلون على حاضر يعني افترضنا مثلا هناك مثلا مئة ألف وهناك جنازة في الجمعية الشرعي يبقى هناك نس تدخل تصلي ثم تخرج ثم نسى دخل تصلي ثم تخرج وهكذا دوليك وهذا ثابت كما سمعتم أما صلاة الغائب فإنها تكون على من لم يصل عليه أصلا كما ثبت عند موت النجاشي وأتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يصلي عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا يصلي عليه فصلوا عليه لأنه مات في وسط كفار فلم يصلوا عليه أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن المكان يضيق عن استيعاب الأمة أجمع فأدخل الناس عليه أرسالا جمعات فصلى الرجال، ويمكن أن يتصور أن الرجال أيضا صلوا جمعات بل المانع في ذلك الأمر يمكن أن يتصور ذلك ثم دخل بعد ذلك النساء ثم دخل بعد ذلك الصبيان ودي مساله مساله تربيه مسألة ان العيال الصغيرة تشاهد الصلاه على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الحدث سيكون منغرساً في اذهان الصغار يكون منغرسا في اذهان الصغار اذا الاحداث المركزية ما يمكن نسميها بالاحداث المركزية لابد أن نعتني بها وأن كثيرها في حياة الأولاد الحدث المركزي الذي يصعب نسيانه أما الحدث الهامشي هو الذي يسهل نسيانه لو قلت لي أنت أول أول مبارح أنت أكلت إيه في الفطار مع الله أعلم مش فاكر. لا اتذكر لكن منذ عشر سنوات وانت ماشي في الطريق واحد قبلك راح رحرمنا جزء لم جمدين في الشارع لا تنسى ذلك اليوم ابدا لا تنساه أبدا أو وصلت في حادث السيارة مثلا أو أنت متفوق في الدراسة وبعدها رسبت في سنة من سنوات دي كل أحداث مركزية لا تنسى من سما لكن الأحداث اللي اهتدية يأخذ بعضها بعضا ويزاحم بعضها بعضا صلاة الأولاد على النبي صلى الله عليه وسلم دي تكون حاجة هامشية ولا حاجة حاجة مركزية لا تنسى أبدا والأولاد يقولوا هذا الحدث لمن؟ لأولادهم وهكذا دواليك اذا لابد للناس أن يتموا بتكثير المعاني المركزية بتكثير المعاني المركزية والتقليل من المعاني الهامشية طيب وكان دفنه صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الآخرة العشاء الاخيره للصلاة العشاء ليلة الأرعاب جزاب الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وهكذا تنتهي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنبدأ بعد ذلك تاريخ الخلفاء رضي الله تعالى عنهم جميعا وهذا ما سيكون في الدروس القادمة إن أمد الله تعالى لنا في العمر وهيأ لنا أسباب اللقاء